أو تسط السماء كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسط السماء كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا